وَقَدْ أَمْنَاهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أَمَّا تُرَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشْقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا